ثلاثة، استمع إلى الجمل الآتية وتأمل معانيها مستعيناً بالصور يجب عليك الحفاظ على نظافة البيت يجب عليك أن ترمي النفايات في مكانها المناسب